صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين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 فليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله